بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتبي عش حياة العلماء وطرق صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى الحسبي يا من هو طبيبي يا من ودم على تواضع لا تفتغر بالنسب فكن تخرج من دنيا الورى نعم غير أم من وأبي ما لن يغض أربي من يأترى يضمني يمدني بين شبيه فالعلم ميراث النبي من العلم بذل تنال تنهى لأعلى الرتب فعش حياة العلماء يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب ودى بالطالب أيا فوفروا له ما للفتى من مطلبي يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا هيا فغفروا له ما للفتى من مطلبي نعم وهل من عملي ساكن كتعليم صبي